ما رأيكم في كتب أشرطة الشيخ ربيع بن هادي مدخل الحج الله تعالى؟ هل توصحونه بقراءة كتبه واستماع أشرطة؟ نعم لا لا لا صحيح لا لا كتب أشوفه ما رأي لا لا ما رأي على لا يعني ما ما انتقدت ما... انتقدت في أشياء ما... جي... جيدة جيدة هو كتبه جيدة ما في <تصفيق>